الصفحة 1563 قال رحمه الله فصل وأما كراهية السلف أن يطمع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء مسته النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعه بالنار فيعجز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الاحداث لما لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك مما ينتج الطيره به والظنون الرضية بالميت؟ وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كره ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على جنازة فجاءة امرأة ومعها مجمد فما زال يصيح بها حتى تورط بآجام المدينة قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لألا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبقى له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت، فقالوا ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء، فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زهده من الثناء والدعاء أن تتبعه بالنار، فتهيج بها خواطر الناس وتبعث ظنونهم بتطير بالنار والعذاب والله عالم فصل وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فنعم وهنا أضعافها وأضعف أضعافها ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب غيرها كثيرا وموافقة حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزجرين القدر أحيانا مما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وأن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها مجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخميد وحدس وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارات وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءم به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس في هذا المقام إنما يعولون وينقلون ما صح ووقعه ويعتنون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن الناس حفظ الصواب للعجب به والشغف والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأه وإنما الذي يتحدث به وإن قال أنه سأله فأصاب قال والصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن اولي العقل وقد تقدم من وطلان الطيرة وكذبها ما فيه جفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال فأي نسائه كان أحضى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل اولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صحت وكلهم على الله وأطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويجدهم وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجري عليهم وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك وهيمامهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون علمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فصل ومما كان الجهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح قال رؤمة ابن العجاج يصف فلاة قطعتها ولا أهاب العطاسة وقال مرؤ القيس وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد مشكل جنب فعم منطق أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاسا فيتشاؤم به وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يبغضونه قالوا له وريا وقحابا والوري كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعناه وكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاؤم به يقول بك لا بي أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي وكان تشاؤمهم بالعصة الشديدة أشد كما يحكى عن بعض البلوك أن مسامر له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تاتيني بمن يشهد لك بذلك لا أقتلنك فقال أخرجني الى الناس لعلي اجد من يشهد لي فاخرجه وقد وكل به الاعوان فوجد رجلا فقال يا سيدي نشدتك بالله ان كنت سمعت عطاسي يوما تشهد لي به عند الملك فقال نعم أنا أشهد لك فنهض معه وقال أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار درس من أدراسه فقال له الملك عد إلى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلال نهى أمته عن التشاؤم وتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العطس بالمكروه دعاء له بالرحمة كما أمر العائله أن يدعو بالتبريك للمعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلغض الرحمة المنافي للظلم وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويثبته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة فناسب بأن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله يغفر الله لنا ولكم ليتحصل من مجموع دعوتين العاطس والمشمت لهم المغفرة والرحمة مع فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمه نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى خياشيمه عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه يرحمك الله يا آدم فصارت تلك سنة العاطس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها فأعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مختنقه تخرج وتفتح السند من الكبد وهو دليل خير للمريض مؤذن من فراج بعض إلته وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه وهذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا والله أعلم يقال شمته إذا قال له يرحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمهملة وبهما روي الحديث فأما التسميت فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سمت حسن فمعنى سمة العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه وتطير به وتشاؤه منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمانينه الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته فإذا قال له السهم يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التشميت بالمعجمة فقال الطائفة منهم ابن السكيت وغيره إنه بمعنى التسميت وإنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهم الأصل ولا أيهم البدل وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل في الكلمة والمعجمة بدل منها واحتج بأن العاطس إذا عاطسا تفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته وقالت تلميذه ابن جني لو جعل جاعل نشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجا صحيحة وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد للنابغه طوع الشوامت من خوف ومن صردي وقالت طائفة منهم ابن العربي هو من قولهم اجتمت الإبل إذا حسنت وسمنت وقالت فرقة أخرى معنى شمة العاطسة أزلت عنه الشماته. يقال مرض العليل أي قمت عليه ليزول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه وينشد في ذلك ما كان ضر الممرض بجفونه لو كان مرض منعما من أمرض وإلى هذا ذهب ثعلب والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، فالممرض الذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريره رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما انهما متعارضتان فروى الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال كان ابو هريره يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ممتض على مصح قال فقال الحارث بن ابي ذباب وهو ابن عم ابي هريره قد كنت اسمعك يا ابا هريره تحدثنا حديثا اخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يدد ممرض على مصح فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال لا قال إني أقول أبيت أبيت فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟ قلت قد اتفق مع ابي هريره سعد بن ابي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وانس بن مالك وعمير بن سلامه رضي الله عنهم على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى وحديث ابي هريره محفوظ عنه بلا شك من روايه أوثاق أصحابه واحفادهم ابي سلامه بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن ابي ذباب ولم يتفرد ابو هريره بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل رواه معه من الصحابه من ذكرناه وقوله لا يوجد ممرض على مصح صحيح ايضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنه في اهل الحديث وقالوا يرضون الاحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة لرد عليهم ونافي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له إن النقبة تقع بمشفر البعيد فتجرب لذلك الإبل فقال فما أعد الأول هذا أو ما معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يريد دعاه على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعه الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة قالوا هذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا قاله محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف ولكل واحد معلن في وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف والعدوى جنسان أحدوما عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتواجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك والده ينزعون في الكبر إليه وكذلك من به سل ودق ونقب. والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أضال اجتمامها والاطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحو مما به فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد دعاه على مصح كره أن يخالط المعيوه الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو مما به قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إب له من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندي وجه إلا الذي خبرتك به عيانا وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى حدث نسال بن محمد قال حدث للأصمعي عن بعض البصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو سفوان فسمع حاديا يحدو خلفه ويقول لن يسبق الله على حمار ولا على ذي ميعة مطار أو يأتي الحذف على مقدار قد يصبح الله أمام الساري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد بقوله إن كان ببلد فلا تدخلوه أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكر لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فلمعه حدثني محمد بن يحيى القضعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتالة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شيققا ثم قالت كاذبا والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيره في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الخليل حدثنا موسى بن مسعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميبة قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لضلها واستحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبه مستثقال ما نالهم الصوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به وكيف يتطير صل الله عليه وسلم والطيرة من الجبد وكان كثير من الجاهليه لا يرونها شيئا ويمدحون من كذب بها ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات سالفة ثم قال حدثنا إسحاق نوره هوايها أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أم أبي اميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يسلم منهن أحد الطيره والظن والحسد قيل فما المخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العين وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطف فركبت في إثرها فلقيني هاني بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول والشر يلقى مطالع الأكم ثم لقيني آخر من الحي وهو يقول ولئن بغيت لهم بغاة ما البغاة بواجدين ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قالها هنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد أنتجت فاخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي حملت ففارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب لسم الحسن والفعل الصالح حدث للرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفعل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم أو يكون باغيا فيسمع يا واجد وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم مستحبابه والأنص به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأمنية والتمشير بالخير وكما يقال إنعم واسلم وأنعم صباحا وكما تقول الفرس وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرة والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشربه ولا يرده وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأترج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغيه وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن ولا حسب هذا كانت كراهته الاسم القبيح كبني النار وبني حراق وأشباه هذا انتهى كلامه وقد سالك كابو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئا يعدي شيئا وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئا فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا يقول لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا إنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء عداء فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول أعلاما منه بأن ما اعتقد من ذلك من اعتقد منهم كان باطلا قال وأما الممرض فالذي ابله مرض والمصح الذي ابله صحح وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس فأشار إلى أن المنع من ذلك سدا لذريعة قول الناس وحماية للقلب مما يستبق إليهم من الأفهام ويقع فيه من التطير وتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد القور قريبا من ذلك فقال قوله في هذا الحديث إنه اذى أي ايراد الممرض على المصح، فقال معنى الاذى عندي المأثم يعني أن المورد ياثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد سلك بعضهم مسلكا آخر فقال ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعانه أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلموا بها منه فهذا ليس في رسبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في النخل وهم يؤبرونها وهو التلقيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلقحونها فقال ما أرى لو تركتبوه يضر شيئا فتركوه فجاء شيصا فقال إنما أخبرتكم عن ظني وأنتم أعلم بامور دنياكم ولكن ما أخبرتكم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وعلامها فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجر الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن تطلع عليها البتة إلا بوحي من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السماوات والأرض وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما ومفاسد الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم عرفوا بالحساب والنسة والصناعة والفلاحة وعماره الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكرة والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وأن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا ما ارتضى من رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى اخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به ولا ريب أنك ليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من أحكام الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه أروف لما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجر الله سبحانه وعادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيه في, في صلاح الثمار وتأثير إراد الممرض على المصح أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يوجد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاح حتى في التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر يعني تحديثه بالحديثين فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد كما في موطئ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحلو للممرض على المصح وليحلو للمصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وماذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى وقد يجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين أحدهما إرساله والثهن أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث الجواب الثاني قوله فيه لا عدوى نهي لا نفي أي لا يعد الممرض المصح بحلوله عليه فيدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمريه حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال قال مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشؤون عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هام ولا يعد سقيم صحيح وليحل المصح حيث شاء ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هم وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها وهذا ايضا حسن لولا حديث ابن جياب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوة وهو قوله فمن عاد الأول وهذا أصح من حديث أبي عطيه المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيه المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كان عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبه من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وصعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها اسبابا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت اسبابا لا وإنها لا تقتضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته غايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم. من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك وإن الله سبحانه يجعل من ذلك سببا ما يشاء أن يوطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو اثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وأخبر أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم فعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضه المقاومة لها وأمرها بدفع تلك الأسباب المكروهه بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون اسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات سوابيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا ولا ينفي وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى شفاعة في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وفي قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واثباتها في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فانه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها، وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعه الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وانفسها بدون توقف ذلك على اذن الله ومرضاته لمن شاء ان يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعه التي ابطله الله سبحانه ونفاها وهي اصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه واخيهته التي يرجع اليها واثبت سبحانه الشفاعه التي لا تكون الا باذن الله للشافع ورضاه عن المشروع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق وغير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه, فالأسباب محل حكمه الديني والكوني والحكمان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضى الرب وسخاطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار لحكمته والشرك بها قطع في توحيده وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده محض التوحيد والمعرفة ففرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب فصل ويشبه هذا بروي عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وأنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيدعثره وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والرما يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا وقد قيل إن أحد الحديثين منسخ بالآخر وإن لم نعلم عين الناس خمنهم من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن إن النفع والإثبات لم يتوارد على محل واحد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع واهن ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك الله وإن كان قد يترتب عليه نوع اذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينهى عنه بل قال على ما يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لفظ واحد بالنهي عنه ثم عزم على النهي سدا لذريعة الاذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع سيما من الشباب وارباب الشاوة التي لا يكسرها إلا مواقعت نسائهم. فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسر سد ذريعه بوطئهن. وراء الامتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشلتهم. فأمسك عن النهي عنه. فلا تعارض إذا بين الحديثين ولا ناسخ منهما ولا منسوخ والله اعلم بمراد رسوله. فصل ويشعر هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي قال له إن لي أمة وأنا أكره أن تحبل وإني أعزل عنها فقال سيأتيها ما قدر لها فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الولد يخلق من غير ماء الواطئ بل أخبر أنه سيأتيها ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء والواطئ لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سابا في خلق الولد ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد قلت مادة الولد غير مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لا خلق منه الولد كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قريبا من الفرج وذلك إنما يكون غالبا عندما يحس بالإنزال وكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزله خارج الفرج ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خالطها ماء المرأة منه وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في الفرج ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن مرأته حملت مع عزله عنها لرضاع وغيره أرأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم لا على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضي في موضع والمانع في موضع آخر ويثبت الشيء في موضع وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ وينضاف إلى هذا عدم معرفة الخاص بخطابه ومجار كلامه وينضاف الى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب غيرهم فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحديثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما الفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد او هما ما شئت من خبط وغلط وإشكالات واحتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته والله المستعان فصل وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك ابن الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم إن قد بايعناك فرجع وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلنا عليه ولا تنافية بين هذه الآثار ومن أحط علما بما قدمناه تبين له وجهه وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله وثقة به، فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، فأرشدهم إلى مجالبة السبب المكروه والفرار والبعد منه، ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه، وأن يتعرض العبد لأسباب البلاء، ثم وضع يده في معه في القصعد، فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به، الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحظور تعليمًا منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو اقوى منها وإعلامًا بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضر عبده ضره وان شاء أن ينفعه نفعه وان شاء أن يصرف عنه الضر صرفه بل ان شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع اغفعل ليتبين العباد أنه وحده الضر نافع وأن أسباب الضر والنفع بيده وهو الذي جعلها أسبابا وان شاء خلع منها سببيتها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه وثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لمجاري مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع ليس إليها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضره ما تطير منه شيئا قال ابن مسعود ما منا إلا يعني من يتطير ولكن الله يذهبه بالتوكل وقد روي مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه والخوف دائما مع الشرك والأمن دائما مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكمه فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لا ظلم عظيم فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه الله الموفق للصواب وليكن هذا آخر الكتاب وقد جُلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنفس المتنافسون وجليت عليك فيه عرائس إلى مثله النبادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تليج القلوب بغير استئذان. ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالتها وحكمتها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوه وشدة الحاجة إليها بل ضرورة الوجود إليها وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح وأن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منهم عرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفهمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تنقضهم في صناعاتهم وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منهم عرفة الطيارة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذا في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولا نافعة جامعه مما تكمل به النفس البشرية وتنهر بها سعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابا فمن الله وحده هو المان به وما كان منها خطا فمن مؤلفه ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله والله سبحانه المسؤول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصا لوجه وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هنا أيها السادة انتهى هذا المجلس وبه كان تمام هذا الكتاب الماتع والسفر العظيم كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيها بن قيم الجوزية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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعلها الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين